<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيدات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هاتي له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا سريك له لا. وأشهد أن نجينا محمداً عبد الله ورسوله وصبيه من خلقه وقليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأزل مالاً ونفح الهمة وكشف الله به الهمة وجاهد الله حق جهاده أهدافه لقيمه ألا الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إجمعيه أما بعد ما اتقوا الله رباة الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي كفاء المدره ونرحا إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغذر لكم ذنوبكم ومن يبعي الله ورسوله فكتفاد فوزا عظيما يا أيها العين آمنوا اتقوا الله والفظ وفظ ما كهتمت لغدر واستقوا الله إن الله خمير مما تعملون. عباد الله لقد أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم أنه ينصر عباده المؤمنين ويؤيدهم ويحبير ويحفظهم ويذافر عنهم وهذا وعد الله والله لا يهدف الميعاد قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقرى عند وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعجلوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبقننن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبذلنهم من بعد خوفهم امنى يعبدون الناس يكون بي شيئا هذا كلام الله ان الاليه فيه الباطل من بين ذي ولا من خلده تنزيل من حكيم حميد وقد أخبر سبحانه وتعالى بهذا الوعد بكثير الآيات غير ما ذكر ومنها قوله فأوحال لهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنكم الأرض من بعده ذلك لمن خاف ما كان وعيد لهذا المعنى الكثير في قرآن يتلى الى قيام الساعة والذي ينفق أن نتعمل في هذه الآيات وفي مجلولها وفي في واقعنا مما يستدعي المنورة ما هي الصفات التي اذا اتفض بها المسلمون استحقوا هذا الوعد الذي وعده الله سبحانه وما هي الصفات التي اذا استمسكوا بها ناروا هذه البشارة من الله عز وجل فيدعونا ذلك إلى أن نبحث عن صفات المؤمنين نبحث عن أخلاق المؤمنين نبحث عن عقيدة المؤمنين ومن وردت صفاتهم بكتاب الله عز وجل والذي تولى وصفهم هو رب العزة والجلال فكان سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا نفعوا الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوفلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينهقون اولئك هم المؤمنون حقا. ويقول عز وجل قالت الاعمال امننا. قل لم تؤمنون. ولكن قولوا اسلمنا ورما يدخل الايمان في قلوبكم. وان الله الرسولة لا يدخل من اعمالكم شيئا. ان الله ربور رحيم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. اولئك هم الصادقون. هناك حفاظ للمؤمنين ينبغي ان نلتزمها وان نستطفق وان نلعو المجتمعات الاسلامية الى ان تتمسك بها حتى تستحق النصر من الله سبحانه وتعالى حين اعتدى المنافقون في عهد الصحابة الكرام رضي الله عن الصحابة. اعتدى المنافقون على المؤمنين وآلوهم بمجرب الكلام السيء والكفض الكبير. حين قال المنافقون ان المؤمنين الذين يحاولون الله ورسوله سخياء. كويل الله جمرا على الدفاع عن عباده المؤمنين. والحماية لعباده المؤمنين. وادل الله المنافقين. واخداهم فكاد? الا انهم? اي منافقون? هم السفهاء. ولكن لا يعلمون. دفاع من الله عنده يجلى عن المؤمنين. للا صدقوا في ايمانهم. وعلم الله صدق ايمانهم كما قال سبحانه فعلم ما في قلوبهم فانزل السفينة عليهم وازادهم بسحا كريدا ومغالم كثيرة يأخذونها. علم الله صدقا ايمانهم والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. يعلم خائنة الاعين وما تخف الصدور. سوار منهم من اسر القول ومن جهر به. ومن هو مستخف بالليل وسارع بالنهار. لهم معقبات من بيديه من خلبه من امر الله. إن الله لا يغير ما بكوم حتى يغير ما بأنفسهم علم الله سبحانه وسهل أخبرك إيمان عدالك فأنزل عليهم النصر وأنزل لهم التأيين وأيدهم بجد من عنده وأيدهم من من عنده فأنزل الله يسكينك وعلى مفصولك وعلكم جنود لمن تروها. وكان عز وجل مبينا دفاع عن عباده المؤمنين. وحمايته له. ونفره له. ان الله يدافع عن الذين آمنوا. ان الله يدافع عن الذين آمنوا. بالتأكيد. والإخبار من الله عنه ويس بانه يلاجع عن عباده الامرين. الى ان قال سبحانه. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ مَكَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنْنَاهُمْ مِنْ أَرْضِ فَقَانُوا الصلاة وآتوا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انتظر ان نقارب بين هذه اختفاف العظيمة وبين الواقع للمعيشة ثم ننتظر ان نصر من الله سبحانه وسعانا يوم ان نحقق تلك اختفاف في عقيدتنا وبمنهجنا وفي اخلاقنا وبتعاملنا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصفات الإيمانية في كثير من أحاديثه الشريبة بيّن الصفات الإيمانية وبيّن حال هم في البنساء وحال هم في السراء كيف يكون صادرا كيف شاكرا وأن أمره كله خير ولا ذا فا... سفا... لا اخلاقيه ان تكون من حمل المؤمن او من خلق المؤمن فقال بما رواه شيخان عن ابي هريره رضي لا يذني زاني حين يذني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين اجرمها وهو مؤمن ولا يفرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتئب رهبتا يبعثون اليه فيها ابصارهم حين تهمها وهو مؤمن وانياكم وانياكم احذروا ان تجتربوا بغير ان استفات المرقطه الذي تورثكم الذله والهوان وتورثكم من الحب والعار وكره الاكتفاء وتؤخركم حتى تحقيق رضاكم السامع وهي السعاده والنصر والفوز في الدنيا ولاقى بكل مسلم ان يفتش نفسه. وان يحاسب نفسه. وان يطرح التفاق التي بشر الله اهلها بالنفق والتأييد. وبشر اهلها بالسعادة والحياة الطيبة. الحياة الطيبة كما قال من عبر صالحا من ذكر او غنثى وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة. ونجدينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا. وحياة طيبة في الاخرة. حياة طيبة في الدنيا. امنوا عنه الصالحات. طلبهم بعد انهم على السعادة. والصحة والامر والاستقرار. والفوز والغطر والقوة والعزة وفي الآخرة يبشرهم بالنعيم المقيم وينجيهم من أعذاب العين وإنجيانهم أجرهم بأحضر ما كانوا يعملون وقد صفات الغطر والسئيين في سورة من القرآن وهي كوروها عند وجل والعظم إن الإنسان لبي خسر خل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر بارك الله لولكم في القرآن عظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستفر الله لولكم فاستخدروه وذوق إليه إنه هو الوحيد إن الحمد لله نحمده ونبتعينه ونبتعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله لا مرشد له الله وحده لا شريك له وان نبينا محمد عبد الله ورسوله وقضيه حقه وقضيره صلى الله عليه وبارك عليه وعلى ازواجه وذريته واهل بيته اجمعين اما بعد الله الى الله ايها المؤمنون حين يتحقق الإيمان في قروج الناس بسدقهم وتصديقهم وعملهم الصالح فإنهم يلتزمون الصفات التي تؤهلهم للنفق والتأييد بسدق إيمانهم ومن تلك الإيمانية الصادقة التعاون على الظل والتقوى والتكاثم والتناصر إذا كان لكو الله عليه وسلم ماذا المؤمنين في ثوادهم وصرافهم وتكاثبهم كماذا يجب الواحد إذا اشتكى منه حيوث فداعا له الثالث اتخذ بالسهق والحمام فلن يرد الناس ولا مذل البشرية ولا مذل بني آدم إنما كان مذل المؤمنين وكان المؤمن للمؤمن كالغنيات يشد بعضه بعضا وشبك لنا صابعين صلى الله عليه وسلم. يتقربوا لبعض بعض يعينوا بعضهم بعضا يتعاونون فيما بينهم على درر ويقول في الحال بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فوكالا قبلها ومن يعتقم بالله فقد هدي الى اخراف مستقيم ارا وان من صفات المؤمنين انه لا ينتظرون نصرا الا من عند الله لقول الله عز وجل ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يهلككم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا ينبغي للمؤمنين نقص بالله وحده لا شريكا. ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الخريف ان ينصركم الله فلا غالب لكم. وان يخذركم فمن بل من ينصركم من بعدكم. هذا كلام الله عند وجل. ينبغي للمسلمين ان يكونوا بالله رحده. في محاربتهم للظلم وفي محاربتهم لأعدائهم وفي محاربتهم للمفسدين تكون ثقه المؤمن بربه وحده لا شريك لا. وذلك يقول في ولا تركنوا الى الذين ضلوا فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. لا تكروا الى الظالمين وتعونوا على النصر من عندهم وانما النصر عند الله. النصر من عند الله سبحانه. ولا ينصر المره من ينصره. ان تنصر الله ينصركم ويثبت كذابكم كم من فئة غالباً فئةً كثيرةً بإذن الله والله مع الصادرين القرآن يتبطر هذه المشاهد التي تبين أن نصر عند الله سبحانه وتعالى وأن التأييد عند الله عبدالله وجل وأن ناس والله لا يملك ضغراً ولا أقعاً ألا وصلوا وسلموا على من صلى الله مؤلم ومبشراً ونذيراً وداعيك الله منه وفراج المنيرا فقد أباكم الله جدا وعلا بالصلاة وسألنا عن نبيه فقال سلحام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمروا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على بينا محمد وربطهما عن آله وأزواجه وزنجته وأهل بيته يجمعين ربهم عن سائل الصحابة والسابعين ومن سبعهم بإحسان من يوم الدين اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآترة حسنة الوكل عذاب النار اللهم احمرنا من بين ايدينا ومن خلبنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن حوقنا ونعوذ بعرمتك أنه سال من تحتنا اللهم صنع ترفو سلا وتذكرها انت خير من ذكاها. انت وليها ومولاها. اللهم انك انت الله لا اذا, هن إذا هن. انت مني وماها البكرة. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا منقال فيه. وجعل ما انزلته دماء بركة ومن ساعى لا اللهم سكي رحمة لا سكي عذاب ولا هجم ولا برك. اللهم لا تذكرنا الى من هسنا طرف تعيب واصلتنا شأنا كله لا جداع الا ان اللهم اننا نسألك يا رحم الظالمين ان تحقق الايمان في قلوبنا اللهم حقق الايمان في قلوبنا اللهم حبث الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا السكر والحسوك والعسيان واجعلنا من عبادك راشدين عباد الله إن الله يقول بالعادل والإنساء والإنساء بالقربة وينهى مع المحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكروا الله العظيم أذكركم فاشتروه على لعمه يجبكم وذكروا الله أصباط الله أعلى نماء